بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاوّقر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحته مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَبِيبُ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 إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فَمَن زُيِّنَ لَهُ سُرُورُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 FatiHojen toldugan sual yang make fits 06. Ulam abilis Wow! Bumat kini kini squishy เอ touched by Ngay Kili Give تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا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 فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حذية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي بِأَجْلِ مُسَمَّى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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٍ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا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 الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يردون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفوب شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 خيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير اقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور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 والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيمكوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا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 مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم إِلا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْوُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرْوُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ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 Ila nusura Istikbara Fiil Al-Ard Wa makra Al-Saiyik Wala Yahyik Al-Makru Al-Saiyik Ila Bihah Al-Ahli Fahal Yenazur On-Ila Sunna Al-Awwal Al-Ahli Al-Ahli ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ ذَانِ لبتوا ولك يأخذهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا